الْبَنِي إِثْرَاءَ لَكَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ مَعْهَدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 مَتَاوَاحِدَة فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وأنزل معهم, وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۖ وَكُلًّا أَعْثَرْنَا عَلَيْهِ مُسْتَبِقِينَ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 ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم الباء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبِالنَّاسِ وَالْبَنِ السَّبِيلِ وما تفعلوا من خير فإنا الله به عليم